أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم, ثم لتبلغون ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتدلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميس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 اِنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَسْكَنُ الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ